الله ذو الفضل العظيم مثَلُ الَّذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها ثم لم يحملوها كمثَلِ الحمار يحمل أسفارا بإِشْمَثَرُ الْقَوْم الَّذين كذبوا بآيات الله والله لا يهذل القوم الغارمين قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إن زعمتم, إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا, فتمنوا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا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 يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله فسعوا إلى ذكر الله وذو البيع داركم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وبتغو من فضل الله